قال يا قوم ارايتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخفير قال صالح ردا على قومه يا قوم أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وأعطاني منه رحمة وهي النبوة فمن يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه إليكم فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى ألهم عباده بالرد على المجرمين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة أي قال صالح عليه الصلاة والسلام يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من الله قد علمته وأيقنته ورزقني من عنده النبوة والرسالة وأنزل علي الوحي والمعجزة رحمة للخلق فربنا جل جلاله ينزل هذه الآيات رحمة بالعباد ولذالف طالب العلم الذي يكون على السنة النبوية ويبث العلم إنما يبث رحمة الله تعالى فالسعيد من اشتغل بهذا فمن ينصرني من الله إن عصيته أي فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيته فتركت دعوتكم للحق وعبادة الله وحده بعد أن أنعم علي بالنبوة فما تزيدونني غير تخسير أي لو تابعتكم فتركت تبليغكم رسالة الله تعالى وعبادة الله وحده فلن تزيدونني غير الخسارة والضرر والتضليل والإبعاد من الخير ولذلك صاحب السوء قطعة من العذاب يحذره الإنسان ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة الله لكم علامة على صدق فاتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرض لها بأي أذن فينالكم عذاب قريب من وقت عقركم لها ولذلك يعني جرت السنة أن من يرسله الله تعالى بالنبوة إلى قوم يعبدون الأصنام أنه يأتيهم بالمعجزه الداله على صدقه ولذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا اعطي ما مثله آبن عليه البشر إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامه وهنا تأمل ما من الأنبياء نبي إلا اعطي ما مثله آمن عليه البشر يعني سخر الله تعالى له من الآيات والمعجزات التي تظهر صدقه فتوجب على من رآها أن يؤمن به كما حصل هنا لصالح حينما جعل الله تعالى ناقله آية لكن ماذا قال النبي قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه المعجزة التي خص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والقرآن ليس هو على الحصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي معجزات كثيرة لكنه قد ذكر اعظمها وهو القرآن ولذلك معناه أن كل نبي اعطي من المعجزات ما كان مثله لمن آمن كان قبله من الأنبياء وآمن به البشر وهذا فيه فضيلة يعني اولا معجزات الأنبياء انقرضت من قراض عصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فهي فهو القرآن المستمر إلى يوم القيامة وايضا دل الحديث على عظمه القرآن وظهور معجزته لكل من سمعه أو تلاه فأما منفقهم الله إلى طاعته فيؤمنون به ويقتبسون من نوره حتى يكون لهم حجة ونورا يوم القيامة وأما المعاندون فيعرضون أن حتى يكون عليه حجة داحضة يوم القيامة. وتأمل في فإن الله قد جعل هذه المعجزات للأمبياء وأن المعجزة النبوية الآن بين أيدينا. ونستطيع من خلال هذه المعجزة أن ندعو إلى الله تعالى وأن تحصل الهداية على يد كثيرين. فالواجب علينا أن نقوم بهذا الأمر غاية القيام وأن لا نقصر في هذا القرآن الكريم وبث علومه وما يتعلق به. وتأمل قول صالح ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية أي ويا قوم هذه ناقة الله حجة وعلامة ودلالة لكم على صدق نبوتي وصحة ما أدعوكم إليه. فذروها تأكل في أرض الله أي فترك هذه الناقة تأكل مما شاءت في أرض الله فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله قد خلق العباد وخلق لهم أرزاقهم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب لأنها آية عظيمة من آيات الله تعالى فكيف تمس بالسوء فإذا مسوها بالسوء نالهم العذاب القريب أي ولا تنالوا الناقة بشيء من الأذى من عقر أو غيره فيصيبكم كلكم عذاب قريب النزول عاجل لا يتأخر عن إيذائكم للناقة لأنها آية الله تعالى فالاعتداء عليها اعتداء على حق الله قال تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فنحروها امعانا في التكذيب فقال لهم صالح استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة ثلاثة أيام من عقركم إياها ثم يأتيكم عذاب الله فإثيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكذوب بل هو صادق إذن فعقروها أي فقتل الكفار الناقه وتأمل فعقروها صار للجمع والذي عقد عقرها وقدار بن سالف يعني البقيه بين راض وبين سافت وبين سعيد لهذا الأمر فصار الأمر عليهم أجمعين فيكون المجرم والراضي بالجريمة يعني قد اشتركوا بالإثم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام أي فقتل الكفار الناقة فقال لهم نبيهم صالح استمتعوا بالحياة والعيش في داركم ثلاثة أيام قبل نزول العذاب لكم هنا اخي الكريم تمتعوا لأن الإنسان الحي يتمتع بالحواس ويتمتع بالريح الريح لماذا سميت ريح؟ لأن النفس ترتاح لها وهكذا فالأرض والسماء والهواء والحواس كل هذا يتمتع به الإنسان ذلك وعد غير مكذوب أي نزل العذاب بكم بعد ثلاثة ايام وعد صادق لا بد من وقوعه فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز فلما جاء امرنا باهلاكهم سلمنا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلته إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد ولذلك اهلك الأمم المكذبه فتأمل أن النجاة رحمة من عند الله فلما جاء أَمْرُنَا نجينا صالحا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا ومن خز يومئذ أي فلما جاء عذابنا نجينا صالحا والمؤمنين معه بنعمة وفضل منا عليهم ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذل عذابه الذي أصاب الكافر إن ربك هو القوي العزيز أي ان ربك يا محمد هو القوي في بطشه القادر على انجاء المؤمنين واهلاك الكافرين العزيز القاهر الذي لا يغلبه شيء فهو سبحانه وتعالى القادر وبيده كل شيء ثم قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب إذا ربنا جل جلاله قد بين إيقاعه باعدائه بعد إنجائه لأوليائه فأوقع العذاب بالإعداء وأنج الأولياء وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي وأصاب الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعقر الناقة الصيحة العظيمة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وتأمل أن الصوت يهلك الإنسان لما تصبح الذذب قوي أشد من المعتاد فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي فصاب الكفار في ديارهم ساقطين على ركبهم ووجوههم موتى خامدين قال تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يغنوا في بلادهم في نعمة ورغد عيش ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم لا زالوا مبعدين من رحمة الله وتأمل هنا كأن لم يغنوا فيها هذا لشدة العذاب اي كان الكفار لما جاءهم العذاب لم يعيشوا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها ثم نبه على ما استحقوا به ذلك بقوله الا ان ثمود كفروا ربهم اي الا ان ثمود قوم صالح كفروا بربهم وجحدوا وحدانيته وكفروا باياته الا بعدا لثمود اي الا ابعد الله ثمود عن كل خير وأهلتهم إذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وذاك ينبغي الإنسان أن يخشى عذاب الله وأن يعمل لأجل أن ينال رحمة الله تعالى ثم قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيم ولقد جاءت الملائكة في أهيئة رجال إلى إبراهيم مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب فقال الملائكة سلاما فرد عليهم إبراهيم بقوله سلاما وذهب مسرعا فجاءهم بعجل مشوي ليأكلوا منه ظنا منه أنهم بشر وليسوا ملائكة إذا هذه قصة جديدة وفيها تصوير للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العبرة وذا كما تمت القصة أتبعها الله تعالى بهذه القصة والواقع العظيمة وهذا الخبر ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبشارة بالولد قالوا سلاما قال سلام أي سلم الملائكة على إبراهيم سلاما فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم سلام عليكم كما قال تعالى هل اتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فما لبث أن جاء بعجل حين أي فما تأخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن المجيء من بيته بعجل مشوي لضيوفه ولكن ينبغي على الإنسان أن يكرم أضيافه وربنا قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون نعم ثم قال الله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا أرسلنا إلى قوم لوط فلما إبراهيم أن ايديهم لا تصل إلى العجل وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم وأخفى في نفسه الخوف منهم فلما رأى الملائكه خوفه منهم قالوا لا تخف منا نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم أي فلما, فلما راى ايديهم لا تصل إليه لكثيرهم وأوجس منه خيفة أي فلما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيدي ضيوفه لا تصل إلى العجل المشوي الذي أكربهم به أنكرهم وأضمر في نفسه الخوف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أي قال الملائك لإبراهيم لا تخف منا فإنما نحن ملائكه أرسلنا الله تعالى إلى قوم لوط لأجل إهلاكهم بالعذاب وفي سورة الذاريات ربنا قال فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم إذا ربنا يبتلي عباده بشيء من الخوف ثم قال تعالى ومرأته قائمة فضحكة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامراه إبراهيم هي سارة قائمة فأخبرناها بما يسرها وهو أنها تريد إسحاق ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب فضحكت واستبشرت بما سمعت وامرأته قائمة أي وامرأة إبراهيم قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرنا امرأة ابراهيم باسحاق ابنا لها ووهبنا له من بعد اسحاق يعقوب ابنا لابنها وفي اهدلاء على ان ولدها سيحييه الله سبحانه وتعالى ويكون له عقب من فوائد الآيات اولا عناد واستكبار المشركين حيث لم يؤمنوا بآية صالح وهي من أعظم الآيات آية عظيمة عجيبة ولا تن الكثير من البشر بني على العناد عياذا بالله تعالى استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له فالمؤمن يبشر ولذلك من وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم التبشير وكذلك كل مؤمن يبشر عباد الله المؤمنين مشروعية السلام لمن دخل على غيره ووجوب الرد فهذا السلام هو سنة أبينا آدم وفيه الدعاء بالسلامة والأمام أيضا وجوب اكرام الضيف وهذا باب عظيم من أبواب الخيرات ولذلك هذه من صفات إبراهيم أنه كان يكفر بالأضياف وينبغي على الإنسان حينما يذكر إبراهيم في الصلاة أن يستذكر هذه الصفات حتى يكون عليها